ما دهاكي دارك الميمون أرحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر يا ويح قلبي ما دهاكي دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر تغرى سرمح الدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصول غير نفتح الأفواه في وجه التهامو سرمح الدنيئة في سطور العز والأنجاد ترمكوها البصائر كم هوت منا حصون غير أن نفتح الأفواه في وجه التهامر ذلك الوجه الذي يلقى قضاء كما يلقى الطرائف والنوادر أيها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا الموؤود مبحوخ الحناجر كيف أشكوا والمسابع مغلقات والرجال اليوم همهم المتاجر ذلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكلسات عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تباني كان بؤسا أم بشائر ثلة منهم تبيع الدين جهرا والكأس والكساتعير كلت اخواتي تو على قلوبهم لا تبالي كان مقسما بشائر لا ترى فالحقائق مترعات بالأساء يا أمتي والدمع سائر إنها حواء تمضي لا تبالي إنها تجني بنا لهو الخسائر إنما حتى وإن دمت الكواسر يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حده عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر هل ترى يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصر المفاخر ذلك الحلم الذي أرجوه دوما أن أراك عزيزة والله قادم هل ترى يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصر المفافر ذلك ال